إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وأخذنا منهم ميثاقا وليضا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا رعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا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 وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ تَذُنُّ النُّونُ بِاللَّهِ يَذِلُّونَ هُنَالِكَ ابْتِنِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ نَّرَضُّ مَا أَنزَلَ رَسُولُهُ وَإِذْ قَالَتِ الْقَافَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَاسْتَأْذِنُوا فَرِيقًا مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَكُونُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ يَكُونُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا إِيَ رِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يَنقَلُون الْأَدَبَ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 فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَاللَّذِي تَدُورُ أَعْيُنُهُ كَاللَّذِي يُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَكُوكُمْ بِالأَلْسِنَةِ انْحِدَادٍ شِحَّةً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 فَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ يُعَدِّلُ الْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ يُعَدِّلُ الْمُحْسِنَاتِ إِنَّ كُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا يَا نساء بِمن يأت من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك عند الله يسير ومن يكن من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها بزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكنا ولا تبرجن تبروج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله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 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابقين والصادقات والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصام وام verso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 وَإِذْ تَكُونُ لِلَّذِي أَنَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَامَ تَنَاهَى أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ اتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ اللَّهُ حَقًّا أَن تَخْشَى فَلَمَّا قَامَ زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرَاهَا زَوَّجْنَاكَ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 وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا نَقْدُرُ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيدًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ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 هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وَكَانَ وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا نَبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كبيراً ولا قطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم, فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسريحوهن سراحا جميلا يا أيها نَبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عماتك بنات خَالِكَ بنات خالاتك اللاتي هاجرن معك امراة وامراة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك خالصة لك من دون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 وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ نَازَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ عُيُونُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَوْنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَتَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ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 فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ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 في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نساء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 والَّذينَ يُؤضونَ المُؤّنينَ وَْمُؤِّناتِ بِعلِ مَكْتَسَبوا فَقدَدْ إ احتمَلُ فَقَدِ احتمَلُ بُتََ وَإِثمَ مُبينَا يا أيه بِيكُلّ أَزْواجِكَ بَناتِكَ وَنِساء مُؤِّنينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِمْ مِن جَنَّاتِ بِهِمْ ذَلِكَ آدَنَا أَنْ يُعْرَفْنَا فَلَا إِنْ ذَيْن وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في والمرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملونين أينما ثقفوا أخذوا وكتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل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 ن سَبَتَناَاكُبر أَناَ فَضَلُّونَ السَّبين ربَّنَ آاتند فَن مِنَ الل ذاَابِ وَنهُم لا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 فَبَيْنَ ان يَحْمِلْهَا وَأَشْفَقْنا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا ورحيما